شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم. والداريات دروا، فالحاملات و ق ر ا فالجاريات ي س ر ا فالمقسمات أمرا، إنما تعدون و لصادق، وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قوّ مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في قمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين هم على النار يُفتنون لوقو ف ت ن َ ك م هذا الذي كنتم بي تستعجلون إن المتقين في جنات و ع ي و ن آخرين ما آتاهم ربهم إن م كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من اللي بما يهجعون و ب ا ل َ س ح ا ر ه م يستغفرون وفي أموالهم حق للسال الأرض آيات ل ل م و ق ن ي ن وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب و السماء والأرض لحق مثلما أنكم تطقون.